الصلاة والسلام على إحرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين حياكم الله أيها الأحبة مرة أخرى في روضة الرياض الجنة كان الكلام عن المرحلة السابعة وما يتعلق بالقواعد التي نستعين بها عند الترجيح في ما إذا اختلف مفسر مع مفسر آخر عندنا اختلاف بين المفسرين يقع في بعض الآيات كيف نرجح بين هذا وذاك هناك قواعد كثيرة مبثوثة في كتب التفسير قد جمعت متأخرا وذكرنا لكم بعض الكتب التي اعتنت بهذا الشأن لكن الآن نريد أن نتكلم عن هذه القواعد من جهة إجمالية من جهة إجمالية كيف أن نقف عليها كيف أن نجدها في كتب التفسير وأريدك أن تنتبه لقضية أن هذه القواعد وإن جمعت عند المتأخرين إلا أنها في كتب المتقدمين رحمهم الله ممن توسع وبسط الكلام في التفسير عندك تفسير ابن جرير رحمه الله عندك تفسير أيضا كذلك أبي السعود رحمه الله عندك كذلك بالنسبة لتفسير طاهر بن عشور كذلك لتفسير أيضا الإمام السعدي رحمه الله ولغيرهم من الأئمة ممن مبسط الكلام في التفسير هناك قواعد ما زالت في هذه الكتب لم تستخرج لم يستفد منها إلى الآن تاره لأن الباحث الذي يريد أن يجمع هذه القواعد تاره لأنه يريد قاعده منصوص عليها. يريد ان يقول الإمام المفسر ان هذه القاعده منصوص عليها عنده في كتابه فيقول وهذه قاعده في كذا وكذا فينص على انها قاعده ينص على انها يعني مرجع عند الاختلاف ونحو ذلك وهذا لا يلزم بل إن ما تأخذه من أهل العلم إذا عرفت طريقتهم ومنهجهم في كتبهم أكثر مما تأخذه من بعض الألفاق فإذا عرفت طريقة الإيمان في كتابه عندئذ تأخذ من القواعد وتستنبط من الفوائد من كتابه ما لا يكون منصوصا عليه وهذه أيضا أيها المبارك هي طريقة أهل العلم عندما تنظر في كتب اهل العلم الأكابي رحمهم الله من المحققين في كتب التفسير فجد أنهم يستنبطون قواعد ليس هناك نص عليها في كتاب إمام من الغايمة وإنما أخذوها من مطلق الكلام من مجمل التفسير ونحو ذلك فأخذوا هذا الكلام لأنه تكرر عنده في عدد من المواطن وأشار إليه في أكثر من موضع وهكذا يأخذون هذه القاعدة ويستفيدون منها ويبرون عليها قاعدة جديده في فهم كلام الله سبحانه وتعالى لعلك تواصل يا عبد السلام بسم الله الرحمن الرحيم وهناك قواعد منثورة في كتب المتأخرين منها ما ذكره الطاهر بن عاشور في أول كتابه ومنها ما ذكره ابن السعدي في كتابه في أول كتابه في التفسير وهناك قواعد مبسوثة في كتاب المقدمة في كتاب مقدمة التفسير لشيخ الإسلام وهناك أيضا قواعد مهمة للغاية في الفوائد وفي فوائد الفوائد وفي بدائع الفوائد لابن القيم ولسيط رحمه الله كذلك فوائد جيدة ذكرها في عدد من كتبه وفي كتاب البرهان للذركشي والإتقال للسيوطي وعموم كتب علوم التفسير لا تخلو من فائدة في هذا الباب نعم هذا الكلام الذي سمعته أيها المبارك لا بد أن تنتبه إلى قضية مهمة وهي أن كتب علوم القرآن لا تخلو أبدا من فوائد جليلة هذا الشأن ولكن في أحيان كثيرة الذي يحصل أن الذي يقرأ هذه الكتب ليس عنده من, من الأهلية لأن يفهم. ما ذكره الأئمة رحمهم الله وأن يفهم أثر هذه القائدة في تسهيل كلام الله عز وجل لكن ما ذكرناه لك في هذه الدروس هو معين لأن تقف على تلك الفوائد في كتب علوم القرآن في كتب علوم القرآن لو تصفحت كتاب الاتقان مثلا للسيوط رحمه الله ستجد فوائد جليلة ستجد فوائد عظيمة فيما يتعلق بفهم كتاب الله عز وجل قد تجهد بها إن لم تدرك كيف تستفيد منها لكن إن أدركت هذا وأرجو أن نكون وصلنا إلى هذه المرحلة ان أدركت هذا بالفعل ستقف على فوائد جليلة جدا من كتاب الإتقان للسيوطي رحمه الله من كتاب البرهان للزرقشي من كتب كثيرة صنفت في علوم القرآن أريد الآن أن أوضح هذا وأن أجليه في مثال نأخذه وإن كان مثال يسير لكن الخوض في هذا الباب في اختلاف المفسرين قد يطول بنا جدا وأريد أن نأخذ مثلا واحد من كتاب الله عز وجل نفسره كنموذج على ما تقدم من هذه المراحل السبعة بل وعلى ما قبلها من الكلام عن المراحل الثلاثة في المستوى الأول بل وعلى ما قبلها أيضا من التوطئه وذكر الأهداف ونحو ذلك فنذكر الآن مثال واحد وأضيف ما تقدم من الامثله عند اختلاف المفسرين كما ذكرنا لكم عندما اختلف المفسرون في لفظ الزينه في قوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ذكرنا لكم أن المفسرين اختلفوا في هذه الايه ما الزينه هنا هل هي الزينه الظاهره أو الزينه الباطنه وذكرنا لك ان الراجح هنا أن الزينه الظاهره هي المراد بهذه الايه وإلا ما ظهر منها أي إلا ما ظهر من الزينه الظاهره وذكرنا لك دليل الترجيح وهو ماذا ما سميناه بلغة القرآن وهذه من دلائل الترجيح القوية في كتاب الله عز وجل لغة القرآن فلغة كتاب الله عز وجل من المرجحات لمعنى على معنى فلفظ الزينه في كتاب الله عز وجل إذا تكرر فانه انما يراد به الزينة الظاهرة أو الباطنة الزينة الظاهرة كما بيننا من آيات كثيرة وردت, في وردت الزينة فيها فإذا المراد بالآيات الأخرى هي الزينة الظاهرة وهذا واضح بين فعندما يختلف المفسرون في آية ذكرت فيها كلمة الزينة فعلى أي المحملين نحمل هذه اللفظة على المحمل الذي ورد في كتاب الله عز وجل كثيرا أو على محمل لم يرد في كتاب الله ولا في موضع واحد يعني ورودا بينا ظاهرا على أي المحملين نحملها على ما ورد في كتاب الله كثيرا وهذا ما يسمى بماذا بلغة القرآن بلغة القرآن يعني مفردة تكرت في كتاب الله عز وجل في أكثر من موطن عندما ننظر في هذه المفردة ونجد أنها وردت لمعنى خاص محدد ثم تكررت في موطن وأصبح هذا الموطن محل اختلاف عندئذ نقيس هذا الموطن على بقية المواطن وهذا الموضع في ذكرها هنا لابد أن يكون موافقا لتلك المواضع الأخرى التي وردت في كتاب الله عز وجل وهذا كثير يعني ما يتعلق بالترجيح من خلال لغة القرآن ليس بالقليل أبدا وهي من القواعد المرجحة الكبيرة ولكن وللاسف الشديد حقيقة أن ليس هناك من أفرد عن هذه القاعدة كمرجح ممن يعني كتب في قواعد الترجيح عند المفسرين لم يلتفت إليها التفاة كبيرا مع أهميتها ومع أن السلف ضوان الله عليهم أجمعين بل والخلف من المحققين منهم اعتنوا بهذا الأمر جدا أضرب لك مثلا أيضا آخر على هذه المسألة قليلا معي الشريف أضرب مثلا آخر حتى يوضح هذا الأمر بنسبة لقواعد الترجيح خذ مثلا لفظة البأس في كتاب الله عز وجل تكررت كثيرا تكررت لفظة البأس في كتاب الله عز وجل كثيرا عندما يرد في موطن من المواطن لفظة فيها ذكر البأس فأي المعنين تحمل على معنى هذا أو على ذاك الآن لفظة البأس مثلا الواردة في سورة الكهف في سورة الكهف ما هو اقرأوا أول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتابة ولم يجعل له عوجا طينا لينذر بأسا شديدا من لدن بأسا شديدا لفظ البأس هنا هل المراد بها البأس الدنيوي او البأس الاخروي انا أسألكم الآن من أجل أن أريد أن أحرك بهم قليلا إلى فهم ما يتعلق بالترجيح من خلال قاعدة من قواعد الترديد عند المفسرين. البأس هنا هل المراد به البأس الدنيوي أو البأس الاخروي البأس الدنيوي. البأس الدنيوي أو الأخروي؟ الأخروي. الأخروي. إدريس. الدنيا. طيب هل ممكن أن تذكر لي أنت أو أيضا كذلك إدريس ما سبب القول بأن البأس هنا يراد به البأس الدنيوي أو البأس الأخروي لينذر لينذر بأسا شديدا فهو يعني الإنذار يكون للبأس الأخروي الأخروي أه أخير أن بين إلهي عظيم أليم طيب إدريس هل لعناك مرجع عندك لأن البأس هنا هو البأس الدنيوي لأن النظارة كانت في الدنيا والبشارة أيضا كانت في الدنيا لله يعني تقول ان الانذار ايضا يكون في الدنيا, الدنيا فبدأ أن يكون لامر من امور الدنيا اذا اصل لقد محتمل لان يكون الانذار لعذاب في الدنيا ولعذاب في الاخرة ليس كذلك وليس سمعت من يقول بأنه ماش احنا ممكن نكون هنا يكون في مرضح اخر استغان كلمة البأس في القرآن واردت مضمف البأس الدنيا يعني بعثنا عليكم عبادة الاولي بأس شديد وقال تعالى وعزلنا الحديدة فيه بأس شديد في القرآن تكون على السراء من الدنيا والبأس في الدنيا أحسن. يكون هذا مرجح أحسن في بارة الله فيك هذا الذي أريده وصلنا إلى خير يعني دام استنبطت هذا الأمر منك وفيك فهذا والله جميل وأسعدني كثيرا حقيقة إذن أنت الآن عندما تنظر في هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل فالبأس تأمله في كتاب الله تكررت أكثر من تقريبا 25 مرة هذه الكلمة تكررت في كتاب الله عز وجل كثيرا فعندما تتأمل في كلمة البأس لن تجد إلا أنها تتعرض إلى ما يتعلق بالبأس الدنيوي للبأس الأخروي اذا هذه الكلمة عندما تكررت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي كل المواطن الأخرى يكون الكلام فيها عن بأس دنيوي فجاءت في هذا المواطن حصل عندنا الآن اختلاف كما اختلفتم قيل انها في البأس الأخروي وقيل انها في البأس الدنيوي ما المرجح الذي يرجح هذا من ذاك المرجح عندما ننظر في هذه اللفظة وكيف دارت في كتاب الله عز وجل ننظر في هذه اللفظة كيف دارت في القرآن فعندئذ تستطيع أن ترجح بأن هذا البأس الذي جاءت النذارة به من الله سبحانه وتعالى يتعلق بالبأس الدنيا وللأخروي نعم ساعة الكلام وضفت الكلام ممكن أن يقال أن هذا البأس في الدنيا وفي وفي الآخرة لكن بالنسبة للآخرة لا يكون. مقصودا بنفس العبارة وبلفظ العبارة لفظ الكلمة لا وإنما يكون ماذا مستنبطا مستنبطا من ساعة اللفظ لأن النداره ايضا تكون في الآخرة كما تكون في الدنيا لكن لفظ البأس لم تأتي في كتاب الله عز وجل إلا في الدنيا فيكون الإنذار بدءا بالبأس الذي حذرهم الله عز وجل منه في الدنيا لينذر بأسا شديدا من لدنه أي الدنيا قبل أن يكون ذلك في الآخرة وإلى هذا عشارة الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره لهذه الآية واضح الكلام؟ طيب. نأخذ مثلا واحدا على عجل بقيت بالسلام اسأل الشريف بالنسبة فضلك للغة القرآن نرجع إلى لغة القرآن وفي المرحلة السادسة جمع آيات القرآن التي تدور في موضع واحد هل هناك اختلاف بينهم أم الاختلاف المصنف فقط ليس هناك اختلاف جذري بينهما أبدا، ولكن الاختلاف أيضا ليس مجرد التسمية، إنما الاختلاف بالنسبة للمرحلة لل السادسة تتعلق بضم الآيات التي وردت في موضوع واحد، يعني في موضوع محدد. أما ضم الكلمات، جمع الكلمات التي وردت في كتاب الله عز وجل كلمة وردت في كتاب الله عز وجل هذا لا يسمونه بالتفسير الموضوعي، لا يسمونه بالتفسير الموضوعي، وإنما يسمى بلغة القرآن، مفردات القرآن. اللفظه او الالفاظ التي جاءت في كتاب الله عز وجل ولذا لو الحقت هذه اللفظه لفظه الباس عندك لفظه الزينه لفظه فاجتنبوه كما سبق هذه الالفاظ حرمت ايضا كما سبق هذه اللفظه لو جمعتها تستطيع أن تكون منها ماده يسيره وتكون يعني ايضا مبدئيا لماده أكبر واوسع وهذا من العلم الجميل العلم النافع الذي يستحق أن يبذل فيه الإنسان نفسه وأن يجمع فيه ما من كلام المحققين من أهل العلم أن يجمع ما يتعلق بمفردات القرآن أو لغة القرآن وقد صنت الأيما رحمه الله قديما كتبا في هذا الباب ولكنها تحتاج إلى مزيد تصنيف وتحرير وتهديب وجمع وحقيقة إلى شيء من الجهد الذي قد يعني لا يتحمله إلا من بذل نفسه ووقته ويعني رغبة في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى وبدل في ذلك الغالي والنفس في شيء قبل أن ننتقل إلى المثال الذي معنا في المرحلة السابعة طيب اقرأ إذن يا عبد السلام الأمثلة منها ما جاء في تفسير قول الله تعالى حتى إذا استيئف الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا في كذب قراءتان الأولى كذب بضم الكاف وتشديد الذال وكسرها، والأخرى كذب بضم الكاف وكسر الذال وتخفيفها فعلى قراءة تشديد يكون المعنى حتى إذا استئفس الرسل من إيمان من كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم لما لحقهم من البلاء والانتحان وتأخر النفر، وبهذا قالت عائشة رضي الله عنها وصحت رواية عنها بذلك. وبيه قال قتادة ورجحه أبو جعفر وقال هو أشبه بالمعنى وهو أعلى إثناء لا محسن يا مارك الله فيك الآن هذه الآية حتى إلى سيئة الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو ظنوا أنهم قد كذبوا حتى إلى سيئة الرسل من الذي سيئة الآن الرسل سيئة من ماذا من من قومه من إيمان قومهم وظنوا من الذي ظن هنا الرسل أيضا الرسل أيضا أو القوم وظن القوم أن الرسل قد كذبوا القوم. أو كذبوا القوم, القوم. نعم. هذا الذي جاء عن عائشة كما في الصحيح أن الضمير هنا وظنوا أنهم قد كذبوا أو ظنوا أنهم قد كذبوا هذا عائد إلى, إلى القوم معنى الآية إذن حتى إذا استيئت الرسل وظنوا أيمن القوم أن الرسل قد قد كذبوا، قد كذبوا. هذا هو المعنى الأصل الذي جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء عن عدد كبير من السلف وهو أقوى المعاني في تفسير الآية. لأن لان اصلا عود ضميري هنا يعود إلى أقرب من الكور ما هو أقرب من الكور حتى إذا استيئت الرسل من من قومهم فهنا ضمير جار مجرور. اليس كذلك حتى إذا استيئت الرسل من من قومهم وظنوا من قومهم وظنوا قومهم. أنهم أي الرسل قد كذبوا أو قد كذبوا هذا هو المعنى الجلي الواضح للآية وليس المعنى أن الرسل بأنفسهم ظنوا أنهم قد يعني كذبوا, كذبوا من الله عز وجل هذا الظن لا يمكن أن يكون أبدا ومفسر هذه الآية على هذا النحو فقد أخطأ وإن كان جاء عن شقي عن بعض السلفي رحمهم الله ولكنه خطأ في تفسير الآية قال به من قال هذا خطأ في تفسير الآية وإن جاء عم من جاء فهذا هو القول الأول في تفسير الآية هناك تفسيرات أخرى للآية نريد أن ننظر في مرجح هذا التفسير على تلك التفاسير نعم نقرأ بالسلام وذهب الحسن وقتادته إلى أن المعنى حتى إذا استيأث الرسل من قومهم أن يؤمنوا بهم وايقنت الرسل أن قومهم قد كذبوهم فيكون الضميران في ظن وكذبوا يعودان على الرسل وظن بمعنى اليقين وضعف هذا القول الطبري لاجل مخالفته لجميع أقوال الصحابة في الآية واستعمال, أب... واستعمال العرب الضم بمعنى اليقين وأما على قراءة تخفيف الدال فدهب ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وغيرهم إلى أن المعنى حتى إذا استيئف الرسل من أن يستجيب لهم قومهم وظن القوم أن الرسل قد كذبوهم فيعود الضميران في ظن وكذب إلى الموصل إليهم وهم القوم احسن تبارك الله فيك إذن الآن عندنا كم تسير عندنا كم تفسير للايه لان الى الان ذكر كم تفسير أيضا. ثلاثه تفاسير عندنا الاول الذي ذكرناه لك حتى الى السيئه الرسل من قومهم وظن القوم ان الرسل كذبوا التفسير الثاني حتى الى السيئه الرسل وظن ايضا الرسل ان قومهم كذبوهم, كذبوهم. كذبوهم. وعندنا التفسير الثالث حتى الى السيئه القوم إلى السيئة الرسل ها وظن القوم ان القوم ايضا قد كذبو. قد كذبوا من كذبو. كذب الرسل يعني ظنوا من قومهم أنهم قد كذبوهم فهذه تفسير ثلاثة عندما تتأمل القرائم في ترجيح بين هذا وذاك ستجد بظهور أن التفسير الأول هو الأظهر في, في الآية لما سيذكر لك الآن المصنف بعض المرجحات في هذا الباب وروي عن ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وسعيد بن جبير أن معنى الآية حتى إذا استيأث الرسل من إيمان قومهم وظن في الرسل أنهم قد كذبوا فيما وعدوا من النصر فيكون الضمير في ظنه وفي كذب وفي كذب عائدا على الرسل وهذه القاعدة تضعف هذا القول وذلك لما فيه من وصف الرسل بسوء الظن بربهم وهذا يقدح في صالح المؤمنين فضلا عما فضل بالنبوة والرسالة فمقام النبوة عظيم قد الله لها أفضل الخلق على الإطلاق وأعرفهم بالله تعالى وقد ردت عائشة رضي الله عنها هذا القول بما ألمحت له من رفعة مقام النبوة ولما علم من حال الأنبياء والرسل أحسنت يا بارك الله فيك فاصل قصير أيها الأحبة ثم نعود للكلام عن هذه الآية بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حياكم الله أيها الأحبة. مرة أخرى في روضة من الرياض الجنة كان الكلام عن قوله سبحانه وتعالى حتى إذا استيئث الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو ظنوا أنهم وذكرنا الأقوال الثلاثة في هذا الباب وذكر لكم أيضا كذلك التفسير الاخير وهو أن حتى إذا استيئت الرسل وظن أتباع الرسل أنهم قد كذبوا الرسل وهناك قول ثالث وهو القول الذي اشرنا إلى أنه ضعيف ولا ينبغي ان يقال به لما فيه من قدح بمقام النبوة بل إن حتى عائشة رضي الله عنها وارضاها قد يعني رفضت هذا القول ويعني ردته ردا عنيفا رضي الله عنها وعن أبيها وذلك لما ذكرت لك من أن فيه شيء من الظن بالأنبياء أن يظنوا هذا الظن بربهم سبحانه وتعالى أو نسبة هذا الظن إلى الأنبياء مع ربهم جل وعلا فتسير الآية على هذا النحو وظنوا أنهم قد كذبوا أي حتى إذا استيئت الرسل وظن الرسل أنهم قد كذبوا من ربهم سبحانه وتعالى وهذا الظن لا ينبغي أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا أن يكون من أحد من الصالحين فإذا هذا التفسير يضعفه أن فيه تقليل وفيه نوع من الإنزال من مقام النبوة والذي يرجح التفسير الأول أن هناك قراءة أخرى من قراءة ترجح القراءات التي ترد للآية الواحدة فعندنا حتى إلى استيئة الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا هذه الآية بهذه الكراءة مجتملة لكن تأمل الكراءة الأخرى حتى إذا استيأث الرسل وظنوا أنهم ماذا قد, كذب قد كذبوا فإن الذي كذب هنا الذي كذبهم أتباع الرسل وظنوا أنهم قد كذبوهم هؤلاء يعني غلب على ظنهم أن أقوامهم لن تؤمن بهم ولن تتبعهم فيما دعوهم إليه فحصل هذا الأمر استيأث الرسل من أقوامهم وظنوا أنهم لن يؤمنوا بهم وظن القوم أن الرسل كذبوا من ربهم سبحانه وتعالى وهذا الظن هو الذي يليق بهؤلاء القوم وما هم عليه من الكفر والإعراض عن دعوة أنبيائهم فإذن من المرجحات في هذا المعنى ما يتعلق بماذا؟ بما يسمى بالقراءات عندنا القراءات من المرجحات وهذا المثل على قاعدة واحدة من قواعد الترجيح فعندنا القراءات ترجح وعندنا لغة القرآن ترجح وعندنا أشياء كثيرة من القواعد ذكر أهل العلم أنها تقارب المئة قاعدة ترجح عند اختلاف المفسرين بهذا نكون بعون من الله وتوفيق وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى نكون قد انتهينا مما يتعلق بالمراحل السبعة وبهذا نكون قد انتهينا أيضا مما يتعلق بالمستوى الأول الذي وجه لعموم المسلمين بمراحله الثلاث ثم انتهينا أيضا من المستوى الثاني الموجه لطلبة العلم فيما يتعلق بمراحله السبعة المراحل السبعة لطالب فهم القرآن يبقى علينا أخيرا أمر أما الأمر الأول فهو أن نستقبل أسئلتكم الآن الوالدة على ما مر في الكلام أي كان هذا السؤال فيما يتعلق بمبدأ الكلام أو في وسطه أو في آخره ثم بعد ذلك نريد أن نأخذ نموذجا كما ذكرت لك وسأجعل اختيار النموذج لكم أنتم تختارون نموذجا من مما تريدون أن نفسره من كتاب الله سبحانه وتعالى ونعرض إلى هذه الآيات تفسيرا فيه إضاح لكل ما سبق بإذن الله جل وعلا فنبدأ بإن كان هناك من سؤال فيما سبق عبد الله في سؤال كان حضرتك في المرحلة السادسة كنت تكلمت عن السماء في الأخروية في مراحلها الأخرىية في القيامه القيامة ففي الآية التي هي تقول وإذا شقت السماء فإذا شقت السماء فكانت وردة كالدهان فهناك صور فلكية للسماء فيها مثل هذه الوردة بمثل لون الورد موجودة في المساجد أو على الانترنت أو مثل ذلك وقرن واضعها هذه الصورة بالآية فهل هذا جائز أو هل هناك اختلاف ما بين تفسيرين أو هل يجوز أن... مفسر هذا أو هذا خطأ أحسنت يا بارك الله فيك أحسنت حقيقة لم يكن ورد عندي هذا الأمر مع أني قد طلعت على هذه الصورة ولكن لم يأتي في خاطري أنهم كانوا يفسرون هذه الآية بهذه الصور التي تعرض للسماء على هذا النحو الا اذكر حقيقة اني ايضا وقفت على من كان فور السماء وكان يقول هذه السماء الان على هذا النحو هي كالوردة التي كذا وكذا فسر انشقاق السماء بانها الان وانها صورت بهذه المراصد الفلكية الموجودة المعاصرة وهذا في حقيقته ليس بصحيح الأبد لا ليس بصحيح الآية هذه تتكلم عن الانشقاق في يوم القيامة فإذا في السماء فكانت وردة كالدهان الانشقاق هو المراده الانشقاق ماذا في يوم في يوم القيامة ليس الانشقاقا في الدنيا الكلام كله من أوله إلى آخره فيما يتعلق بالقيامة فإذا انشقق السماء فكانت وردة كالدهان فالكلام هنا عن السماء وعن انشقاقها وليس الكلام عن موطن محدد يصور في مرصد من المراصد الكلام أن السماء هذه كلها من أولها إلى آخرها تتشقق وتتحور وتمور وتطلب فليس الكلام عن موضع دون موضع نعم لو قيل لو لأن هذه الصورة مشابهة للمعنى الذي جاء في قوله سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيقال إنه من الممكن يعني أن تقرب الآية وأن يوضح المقصود من الآية بمثل هذه الصورة يعني هذا انشقاق للسماء قريب في الدنيا وأصبحت السماء فيه كل الوردة الدهان ونحو ذلك فعندما يراها الإنسان يقرب له معنى الآية لا على أن الآية جاءت في هذا الموقف أبدا ثم إن لا أحد من المفسرين قال بأن فكانت كانت وردة أي كهيئة الوردة يعني من جهة الشكل وإنما وردة ذكر المفسر أنها من جهة اللون جهة اللون أما من جهة الشكل أنها تشبه الوردة فأنا لم أقف على كلام أحد من عمة أهل التفسير يقول بأن الوردة هنا مراد بها حجم الوردة أو شكل الوردة هيئة الوردة لم أقف على أحد من كلام المفسرين بهذا المعنى مطلقا فهذا نوع من الخطأ في الاستدلال بالآيات ولكن لو أنهم قالوا بأن هذا يوضح يبين يفسر الآية يعني تقريبا يقرب المعنى للذهن ممكن أن يقبل وإن كنت لا أحبده ابدا وهذا فرق بينه وبين الآية التي سألت عنها أنت يا معشر الجن وأن إلسيني سطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فهذه الآية بالنسبة للآية التي ذكرت هي في في يوم القيامة قطعا الكلام عن انشقاق الآية الآية التي ذكرها الأخ ادريس هي أيضا في الكلام عن يوم القيامة وعن الناس أنهم لا يستطيعون أن ينفذوا من اقطار السماوات والأرض في يوم القيامة يعني ذكرت آيات كثيرة في هذا المعنى منها ما ذكره الله عز وجل أيضا في سورة القيامة يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا؟ لا وزر إلى ملجأ وزر هنا لا وزر إلى ربك يوم المستقر كذلك أيضا في السور الأخرى ويقولون حجرا محجورا أي تقول الملائكة حجرا محجورا قد فجر عليكم فلا تبيل إلى هروبكم فهذا هو المقصود بهذه الآية ولكن يا معشر الجن والإنث هذا التحدي الذي وقع كل آخرة بالجن والإنث هو أيضا واقع في واقع في الدنيا فأنا ذكرت أنه من الممكن أن يستفاد منها هذا المعنى استفاده يعني أنه ليس هو المعنى الأصلي ولكن بإيحاء أن يستفاد منها هذا لكن بالنسبة للآية التي ذكرت حتى الإيحاء فيه بات حتى الإيحاء لأن الآية نصفا فإذا انشقت السماء لا شك لنا الكلام هنا عن الانشقاق. انشقاق السماء في الآخر وما أن السماء تنشق الآن فقد خالف ما جاء في قوله سبحانه وتعالى فارجع البصر هل ترى من فالفطول السماء ليس فيها فطور ليس فيها انشقاق الآن ومن زعم أن السماء تنشق الآن فقد خالف مصحف الكتاب معي فالسماء ليس بأمر ما يتعلق بالآية الأخرى فالأمر فيها محتمل يعني الإحاء قد يقبل واضح الفرق بين الآيتين واضح واضح يا عبد الله الكلام ها أفضل كنا كان كان البعض يقول يعني أنا الله سبحانه وتعالى يضع علامات وإشارات لهذا في هذه الحياة يتدل على إمكانية حدوث هذا في اليوم القيامة. يعني كانوا يبرهن الكفر يعني يضع علامات صغيرة يمكن من خلالها أن يثبت أن هذا أن هذا ممكن حدوث يعني وأن هذا سيحدث يوم من اليوم هذه هي الدلائل هذه شروط صغيرة فقط يعني. حسن في بارك الله هذا جيد وهذا الذي ذكرناه مع الآية التي ذكرها الخبيريس يعني ما شاء الله جنونين. أما آية قد جاءت بالنص على أن شيء لا يمكن أن يحدث في هذه الحياة الدنيا الكلام الآن عن شقاق السماء فإذا شقتي السماء فكانت وردة كدهان. هذا الانشقاق هل يمكن أن يكون في الدنيا؟ لا. لا يمكن. لأن الله عز وجل أخبره أن هذه السماء لم تنفق، لم تنشق، بل إنه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرجع، أن يرجع بالبصر. يعني يكرر النظر مرة ومرة وثالثة ورابعة وعشرة ومائة ومئتين وألف ينظر إلى السماء ليس فيها فطور، ليس فيها انشقاق. وإنما السماء لها أبواب. لها أبواب في هذه الحياة الدنيا. أما أنها فيها فطور، فيها انشقاق، فلا فيها انشقاق مطلقا فهذه هذا التفسير للآية حتى من جهة الإيحاء الذي تشير إليه لا يمكن يعني بعض الإيحاء مقبول كما في الآية الأولى أما الإيحاء في هذه الآية لا يمكن لأنه معارض لآية أخرى صريحة في نفي الانشقاق في هذه الحياة في الدنيا واضح؟ وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر وأعادة النظر هذا ينطبق على البشر فيما بعد حتى لو بالتلسكوب أو بالمكبرات أو نحن حتى بالنسبة لنا نحن حتى بالنسبة لنا هذا النظر ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط وإنما هو لأجل أن يزيد إيمانه صلى الله عليه وسلم بربه ويقينه مع علو هذا الإيمان أمره أن يفكر في هذا الكون ومن هذا أن ينظر في هذه السماء هل فيها من فطور مع رميتها ومع ساعتها وما يعني مع شدة ما يعتريها ومع ذلك ليس فيها فطور. فأمره الله عز وجل أن ينظر إلى هذه السماء هل فيها منفطر ونحن ذلك ننظر إلى هذه السماء هل فيها شقوق هل فيها عيب هل فيها خلل هل ينزل شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى هل هناك شيء هكذا ينزل عبثا وإنما نرى ونشاهد ونعلم يقينا أنه إنما ينزل من هذه السماء شيء بقدر من الله سبحانه وتعالى ولو أن باب السماء هذه فتحت علينا لا رأينا شيئا عجبا ولكن كل شيء ينزل بمقدار فإذا نحن نتفكر وننظر في هذا الكون ونعيد النظر ونرجع البصر مرة تلو ومرة في نظري إلى السماء وفي آيات الكونية عموما هذا مما طلب منا ونحن تبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن نعم في شيء محمد نعم شيخ فضيل الشيخ سؤال تابع لي سؤال أخ الله الذين اختفوا إعجازوا عني بعضهم يسقط مثلا بعض الآيات القرآنية على حوالث مثل هذه وضعك الدهم كذا، كده. فهل يسقط لمن يسقط هذا أن يكون عالما بالتفسير؟ أي لا شك، لا شك. ونحن ذكرنا في الكلام من شروط الكلام عن هذه المسائل. يعني تكلمنا عن ما يتعلق بسهمي وتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. خصوصاً من المتأخرين. ذكرنا أسباب الخطأ. عند الم عند المتأخرين من أسباب الخطأ عند متأخرين سواء كان هذا المتأخر يفسر القرآن باللغة يفسره بالرأي يفسره بال العلمي يفسره بأي شيء آخر من أسباب الخطأ بل هو من أعظم الأسباب من الأسباب في هذا الأمر هو أنه يفسر وكلام السلف رحمهم الله غائب عن هو يفسر وكلام السلف رحمهم الله غائبا عنه مطلقا وهذا لا ينبغي أبدا وإنما إذا أردت أن تفسر آية من القرآن تنظر أول ما تنظر إلى, إلى كلام السلف ونبهنا على هذا مرارا أنك عندما تريد أن تنظر قبل أن تستنبط قبل أن تستخرج قبل أن تتدبر تفكر قبل ذلك بد أن تكون قد وقفت على كلام السلف حتى يكون لك الإضاءة في هذا الطريق ينير لك هذا الطريق ما تزل بك القدم أنت في ألاتك في أدواتك في فقهك وفي فهمك لكلام الله عز وجل عندك من أنواع الضعف ما عندك وتويرك في هذا الشأن الشيء كثير جدا لا من جهة اللغة لا من جهة السياق لا من جهة الإدراك لا من جهة شدة النظر والفحص لكلام الله سبحانه وتعالى فعندئذ لابد أن تستنير بكلام أولئك رحمهم الله فإذا أردت أن تستنبط فائدة تستخرج يعني تربية من القرآن أردت أن تتكلم عن الإعجاز العلمي قبل ذلك لابد أن تعود إلى كلام السلف رحمهم الله وتنظر فيه حتى يضع لك الحدود العامة التي لا يجوز لك أن تتجاوزها وأن تتخطاها أبدا هذا هو الخطأ الآن فقط يعني هذا هو الخطأ في ما يتعلق بالإعجاز العلمي الآن الذي نلحظه ولله الحمد منه أنه قد بلغ مبلغا جميلا وجيدا في, في دقة النظر وفي عدم التقول على كلام الله سبحانه وتعالى بخلاف ما تقدم في أول الأمر الآن ولله الحمد يعني حصل كثير من ال... من الاتقان والضبط في هذا الباب ولكن أيضا كذلك بقي أمر أو بقي أمران في حقيقة الحال أن هناك حاجة إلى النظر في كلام السلف رحمهم الله وهناك حاجة الى النظر في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن فالقرآن نزل بلسان عربي مبين فعنده اذا لا بد ان نستطيع بكلام السلف في فهم الآيات وحتى نربط هذا الاعجاز لا يحدث فيه ما يحدث من الخلل وايضا كذلك لا بد يكون هذا الاستنباط ايضا كذلك موافقا لكلامي لكلام العرب موافقا لكلامي العرب يكون بلسان عربي مبين ما تستخرج معنى لا توافقه اللغة من أي وجه ولا يمكن أن يأتي في لغة العرب بأي حال من الأحوال فإذا انضم هذا وذاك مع هذا الإققام الموجود الآن فيما يتعلق بالأجاز العلمي فأرجو أن يعني يحصل نفع كثير وخير أرجو أن لا يكون قليلا بإذن الله نحن نحن نحن نحن عزك الله خيرا الشيخ نجد في القرآن الكريم وكذلك في السنة شريفة ذكر عدد مثلا معين مثل سبعة فسبعة نجده كثيرا في القران الكريم 7 77 او 700 سبعين او, سبعين مئة أو, سبعين مئة أو سبعين مئة ألف مثلا نجد مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنه 100 حبه الى غير ذلك الحمد ثم نجد ايضا الله خلق سبع سماوات طباقا ومن الارض مثلهن فنجد كثيرا كلمه سبعه وكذلك في الحديث الشريف ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من أمتي من يدخل الجنة قال سبعون ألفا بغير حساب وأيضا ذكر من صام يوما في سبيل الله أنه يباعد الله بينه وبين النار يوم القيمة السبعين خليفا يعني تحديد هذا العدد بالذات يعني ما المراد منه تكراره في كتاب الله عز وجل نعم تكراره في كتاب وفي الله وفي سنة وفي سنة أيضا أحسنت أيضا لو تأملت كلام العرب رحيمهم الله من كان منهم أسلم وأيضا كلام العرب لمن تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك ستجد هذا العدد سبع كثير ستجدوه في الجاهلية قبل الإسلام وستجدوه في الإسلام حتى في كلام العرب العرب يحبون هذا العدد يحبون عدد سبعة ويكثرون من ذكره كثيرا وأيضا جاءت الكتاب وجاءت السنة كثيرا هذا جاء يعني على نحو متكرر لما هذا أولا أريد أن تنتبه للقضية وهي ما يتعلق بأن العدد له مفهوم مخالفة لكن مفهوم المخالفة للعدد ضعيف عند الأصولين هذه مسألة أصولية فكل الأعداد من أولها إلى آخرها في لغة العرب مفهوم المخالفة منها ضعيف مفهوم المخالفة منها ضعيف لما نقول مثلا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات مفهوم هذا الكلام الآن مفهوم المخالفة من هذا الكلام أن السبع الموبقات هي فقط هذه هذه السبع ولا لا ان المضاقات هي هذه السبع لوحدها لكن هذا المفهوم المفهوم المخالفه لا يكون قويا جدا وانما يكون فيه شيء من الضعف مفهوم المخالفه يعني لا ياخذون بهذا المفهوم بشكل كامل يعني ثابت كالنص او كالمفهوم المخالفه من اي شيء اخر لا مفهوم المخالف فيه ضعف عموما مفهوم المخالفه في الاعداد فيه ضعف ليس بالقليل اذا جاء هذا ايضا في عدد السبعه فان عدد السبعه في الكتاب والسنة في الأغلب أنه لا يراد به التحديد وإنما يراد به ضرب المثال لا يراد به التكثير يراد به التكثير يراد به التكثير ففي كل سنبلة مئة حبة هذه أيضا في المئة مراد منها هنا التكثير بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا المراد هنا التكثير يدخل أمة الجنة سبعون ألف من غير حساب ولا عذاب أيضا مراد هنا التكثير كما أيضا في الحديث الآخر أن سبعين ألف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتماسكون بالأيدي يدخلون الجنة من باب واحد وهذا في الصحيح أيضا كثير ورد لفظ سبعين ألف ورد سبعمائة ألف المقصود أن هذه الأعداد في السبعة, في السبعة ومضاعفات السبعة أكثر ما ترد في الكتاب والسنة من باب من باب التكثير لا لحد السبعة بعينها وانما هو من باب الاخبار التكثير طبعا إذا اريد التكثير بالسبعه ما يعني أن السبعه ممكن أن تطلق للتكثير ويراد بها العشرة لا وانما المقصود انه قريب من من السبعه ويزيد على السبعه قليلا أو قد ينقص من السبعه قليلا لكن لا يعني ان نقول ان السبعه للتكثير معناه ان هذا العدد غير مراد مطلقا ابدا هو مراد ولكن الكلام هل يراد سبعة بحدها وبذاتها وبعينها من دون زيادة ولا نقصان لا إنما يراد أن هذه السبعة أو ما يقاربها زيادة قليلة أو أيضا نقصانا قليلا واضح الكلام؟ هذا هو الوارد في <تصفيق> مثل السبع والأراضيين السبع ف... فيجب أن نعتقد أن هذا عدد ثابت من السماوات السبع <تصفيق> نعم بالنسبة للسماوات السبع والأراضيين السبع الطواف سبعا بالبيت والسعي سبعا بين الصفاء والمرو ونحو ذلك هذه أعداد مراده لنفسها ولكن الكلام عن الإعداد التي غالب ما تأتيك في الثواب أيضا كذلك في العقاب في, في الإخبار عن جزاء للمؤمنين أيضا في عقاب المجرمين ونحو ذلك هذا في أغلبهم إنما يرد من باب من باب التكثير. أما بالنسبة لهذه الأمور فلا بد وأن تكون كما جاءت نصا من دون زيادة ولا نقصان. في سؤال سريع جدا فضلت شيخ تكلمنا عن السباق اللي حاق بالنسبة لتناسب الآيات. فهل هناك كتب اهتمت بتناسب الصوت ما بينها؟ فيه لكن هذا المبحث لم أريد أن أدخل فيه لأنه فيه ما فيه يعني لا أستطيع أن أثبته ولا أن أيضا أرده فإن أهل التفسير قد تركوه لم يتعرضوا له بإثبات ولا برد ولذا لم يتعرض له إلا القلة من علماء التفسير فاحببت أن اتركه لأن هذا أسلم ولا أتعرض له بنفيا ولا بإثبات نقف عند هذا الحد ونواصل بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة أسأل الله لنا ولكم علما نافعا وأملا صالحا وأسأله سبحانه وتعالى ان يجعل هذه الدروس مباركة علينا